بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون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 وَإِذَا سُتَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ أَجَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ نَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي فَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه, وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون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 وَالْكُرْأَ أَخَاهَ عَادٍ إذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجَئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُونَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ